أَمَّنْ مِنْكُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً خُرَّافَ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ فَيُنْقَلِبْ قَوْمُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِعًا